وظنوا ما لهم من محيص وظلعهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من وير وان مسه الشر وان مسه الشر فياوس قنوط ولئن اذقناه من رحمه من بعد ضراء مسه ليقولن ليقولن ان ليقولن هَا ذَلِي وَمأَظُُّ السَّاعةِ قائِمَ وَمَا أَظُُّ السَّاعةَ قَائِمَتَ وَلَ إوجِعتُ إلىلَى رَبّ وَل إوجِعْتُ إى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا ولنذيقنهم, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيرٌ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَآ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُ فَذُوا دُعَابِهِ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 حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شيء ألا إنهم في مدية من لقاء ألا إنه بكل شيء